هذا يقول يستعدن في قصيدة هل ترغبون نادله؟ له؟ نعم طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد يا حضرة الشيخ أستعدنكم في القصيدة نعم صح. يا أمتي إن هذا الليل يعقبه فجر وأنواره في الأرض تنتشر والخير مرتقب والفتح منتظر والحق رغم جهود الشر منتصر وبصحوة بارك الباري مسيرتها نقية ما بها شوب ولا كدر ما دام فينا ابن صالح ما دام فينا ابن صالح شيخ صحوتنا بمثله يرتج التأييد والضفر أنا لا أوقع لهذا البشت لا لا أوافق لأني لا أريد أن يربط الحق بالأشخاص كل شخص يأكل فإذا ربطنا الحق بالأشخاص معناها أن, أن, أن الإنسان إذا ماك قد جيأس الناس من هذا فأقول إذا كان يمكنك الآن تبدل البيت ما دام فينا كتاب الله سنة رسوله هذا ضي ما دام فينا كتاب الله سنة رسوله نعم ابن العثيمين لا هذا شيء لا لا هذا جيه لا لا يعني متحب لا لا يعني متحب وقف وقف فقيهنا لا لا الأول ما ما أبغى لا لا ما أنت ما أبغى كام عندي كل لا أبغى القصيدة لا أبغى عباد نعم أبداً ما له داع يا رجال بس أنا, أنا أنصحكم الآن من الآن وبعد الآن أن لا تجعلوا الحق مربوطاً بالرجال الرجال أولاً يظلون حتى بالنصود يقول من كان مستنى فليستنى بمن مات فإن الحية لا تؤمن عليه الفتنة الرجال إذا جعلتم الحق مربوطاً بهم يمكن الإنسان يقترب نفسه معدو مع بالله من ذلك ويسلك طريقاً غير صحيحة ولذلك أنا أنصحكم الآن ألا تجعلوا الحق مقيد البدجان الرجل أولا ما يأمن لأسا نص الله يثبتنا وإياكم ما يأمن لأسا الزلل والفتنة وثانيا أنه يأسي أموت ما هنا حديث يبقى وما جعلنا لبشر من قبلك, قبلك الخلق أفعن متفهم الخالدون وثالثا إن بني آذن بشر ربما يغتر إذا رأى الناس يعني يبجلونه ويكرمونه ويلتفون حوله ربما يغتر ويظن أنه معصوم ويدع النفس العصمة وأن كل شيء يفعله فهو حق وكل طريق يسلكه فهو مشروع فيصل بذلك الهلاك ولهذا انتدع رجلا رجل عند النبي عليه الصلاة والسلام فقال الوايحة قطعت عنق صاحبك وقال ظهر صاحب وأنا أشكر الأخ مقدماً وإن لم أسمع ما يقوله فيي على ما يبديه من الشعور نحوي وأسأل الله أن يجعلني عند حسن ظنها وأكثر ولكن ما أحب و... وأنا أجزيك المجازات إن شاء الله تعالى أسأل الله أن يزديك عني خيراً وأن يثيبك هنا.